عمري يتذكر يتذكر يقول النعيم العمري يتذكر زمان كان فيها الطيب يذكر وذاك المجتمع ما فيه منكر وكل كان مشغول بحاله عشان الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة. وكان الجار بجار جباطة وكان الوصل ممدود حفالها وكان في منافعهم سوية إذا نادوا بعضهم ما تعيا ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجمالها وكان الشخص يسمع قول عمه إذا نادى حالا راح يمه يلبي لو طلب روحه ودمه وهذا سلم روض الشكالاها عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بجار ارتباطة وكان الوصل ممدد حبالاها نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسوالف فوطاعة وزاروا بعضهم في نصف ساعة ولو ما يشربون الله ديالاها وكان الغيث ينزل كل ليلة نرى المطلع لنا سالسلة وصارت الأرض بالخضرة جميلة وشكل العشب من شفه سعالها عسوا يسقي ييا ملب فاطة زمان ما تلوث بالوفاطة وكان الجار بالجارج باطة. وكان الوصل ممدد حفالاها وهذه كانت تحول القدامة إذا وبل طلوة بالغمامة عليهم يا رب مني سلام عدد من يذكر الله بابتهالاها وفي هذا الزمن قلت تراحهم بعد ذاك التواصي والتلاحم على العصيان يا كثر التزاحم إذا قفى شر جاه شر بداله عشان يسقي ييا مل زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجاب بالجابت باطة وكان الوصل ما مدو على كثير الناس يهون جاب. بعد ما كان نجم الوصل الساطع بار السيف الحسد مسلو القاطع كثير من هاجر عمه وخالها ويا كم واحد يحسد قريبه علاشان اهتغانا يا مصيبه ما وده خوه يتهنى نصيبه تشوفه ينتظر ساعة زواله عشاء الله مل بساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار تباطة وكان الوصل ممدودة حبالها وحنا في زمان وضعه قشرت تغلب في طبع أهدى الشر لي لما تجد لك كلمة بشر فقد هر رجل حتى في عيالها. نصلي في السنة عشرين مرة للاستسكى ولا هل لي قطرة بل أنا من معاصم استمره ترد الخير عنا بي حاله عسى الله يشقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بجار ارتباطة وكان الوصل ممدود حفالا ختاما يا يجلس محولي فانا وضحت مما شفت حولي وكان خطيت قوم وضحولي فانا شاعر قصيد راس مالا عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار جباطة وكان الوصل ممدوده حباله وكان الوصل ممدوده حباله ممدود ملامح كما نسعد بتواصلكم عبر البين كود